ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهزيني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أم من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما قطرهما قال تا لا نسي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ثم تولى الظل فقال رب إني لما أنزلت مِنْ من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن 114. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقف عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت التأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عود عدوان عليك والله على ما نقول وكيل